De naam Allah, واليوم الموعود وشاهد ومشهور قتل أصحاب waarvan komen minnul, en minnul Allah, de We gaan er een beetje vanuit een buitengewoon grote وَسَوْفَ بِكَ لَشَذِيدٌ إِنَّهُ وَيُبْدِعُ وَيُعِيدُ ٱللَّهُ يا رب كلا شديد إن هل أتاك, هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود حديث الجنود في بل الذين كفروا في تكذيب، والله من